عندنا مقدمة في تفسير القرآن لشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أجمل فيها بعض القواعد وبعض الأصول التي يعرف بها مكانة القرآن ويعرف بها كيفية تفسير القران ويكون طالب العلم على معرفه لكيفيه التفسير معلوم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يهتمون بالقران قراءه وتفسيرا فكانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون تفسيره ومعانيه جميعاً وكانوا مع ذلك يفسرون لمن بعدهم ومع أنهم فصحا يعرفون اللغة ونزل القرآن بلغتهم فإنهم مع ذلك يحرصون على معرفة ما دل عليه على معرفة القرآن ومعرفة دلالاته ويفسرون ذلك أيضاً لتلاميذهم ومن جاء بعدهم كل ذلك من الاهتمام بما دل عليه القرآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فقد سالني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية عين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتبيين على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغص والسمين والباطل والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى, وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه لا يعلم لا يعلم أنه بحرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى, فهم إلى ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم, ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن, ت... ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى أرف لا أمر كتاب أنزلناه إذيك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد من من الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد فصل لأن <تصفيق> سمعنا أنه رحمه الله ابتدأ هذه المقدمة بخطبة الفاعدة المشوره التي رواه ابن مسعود وغيره كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لك لأحد يكون حاجة فليقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر في هذه الخطبة الثناء على الله تعالى وكذلك العبادة من العباده الاستعانه والاستغفار من العباده الاستعانه بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال من الثناء على الله تعالى أنه لا هادي لمن اضل ولا مضل لمن هدى كذلك أيضا الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة كذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم بعد ذلك ذكر أنه سأله بعض الإخوان يعني بعض تلاميذه أو أصدقائه أن يكتب له مقدمه تتضمن قواعد كلية فعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. سمى القواعد لأنه يق لأنها تقعد لما بعدها. وقد كتب العلماء وإيضاح القواعد منهم من المتأخرين الشيخ ابن سعد عبد الرحمن رحمه الله. فله القواعد الخسان في تفسير القرآن وكذلك تعرض لذلك الذين كتبوا في أصل التفسير كصاحب البرهان وصاحب الإتقان وغيرهم وذكر انها تعين على فهم القرآن لأن القرآن أنزل ليعمل به ومن المعلوم أن العمل به يتوقف على فهمه على فهم معانيه ومعرفة دلالاته والإنسان الذي لا يفهم لا يدري كيف يعمل فمثلا لو سمعه إنسان اعدمي فانه لا يدري ما معناه ولا يمكن ان يطبقه ويعمل به حتى يبين له بلغته التي يفهمها فالقواعد التي تعين على فهمه مما اعتنى بها وكذلك على معرفة تفسيره ومعانيه التفسير الإضاح والمعاني المحتويات وكذلك التمييز في منقول ذلك ومعقوله يعني أن المفسرين كثير منهم فسروه بالمعقول يعني اقتصروا على ما يفهمونه دون أن يذكروا شيئاً من أن نقول انما ما يعتمدون على فهمهم منهم من المعتجل الصاحب الكشاف الذي يهز مغشى إلا أنه في آخر كل سورة يذكر بعض من حديث الموضوع. الحديث الذي, الذي رواه او روي عن ابين وهو مكذوب في فضائل السور ومنهم ابو السعود تفسيره أيضا تفسير بالراي لا يذكر فيه شيئا من المنقول أما الذين يذكرون المنقول كابن جبير وابن أبي حاتم وابن كثير وكذلك السيوطي في الدر المنهور وكذلك الشوكاني فهؤلاء يفسرونه بالمنقول غالبا ف. التمييز في منقول ذلك ومعقوله مما يهم المسلم في معرفه كتاب الله تعالى فان تلك المعقولات فيها حق وباطل لا بد من التمييز بين الحق وبين أنواع الاباطيل كيف يميز بين ذلك بفهمه وبما يقراه والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل الدليل الذي يعتبر فاصلا مميزا بين الاقاويل ذكر أن الخطب المصنفه للتسجيل مشحونه بالغث والثميل والباطل الواضح والحق المبين مثل الذين يذكرون الاسانيب يسلمون من العهدة كابن جليل وابن أبي حاتم وأما الذين يذكرونها بدون أسانيد أو يذكرونها بأسانيد ضعيفة فإنهم يوقعون القارئة في الحيرة وربما أظلوه وربما وقعه العمل بالأكاذيب ونحوها وسيأتي ذكر بعضهم العلم إما نقل مصدق عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم يعني قول أن لبعض الصحابة أو لبعض التابعين ذكر عليه دليل معلومة فهذا هو العلم الصحيح إن قول المعصوم وإن القول الذي عليه دليل وما سوى هذا فإنه مزيف مردود يعني باطل الزيف هو الباطل يجب رده وإما موقوف لا يعلم انه باهرج ولا منقوط كلام موقوف على فلان لا يعلم أنه صحيح ولا ضعيف حاجة الأمة ماسة إلى هم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هذا استنباط من حديث علي الذي في سنن التلمذي حديث الطويل الذي رواه الحالث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما المعتمد فذكر هذه الصحة في القرآن فقال عليكم بالقران القرآن فإنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الأسن ولا يخلق عن كذرة الرد ولا تنقضي عجائبا ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق من عمل به أجر من حكم به عد عدل ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هذه من في القرآن الحديث الطويل المشهور لكنه ضعيف لضعف اسناده عن الحارث الأعور فإنه كذاب كما ذكر ذلك بعض المفسرين الحارث الأعور يقال له أبو عبد الله تلميذ علي، ومع ذلك فقد ذكروا أنه كذاب رواه مسلم في مقدمة صحيحه. عن الشعبي قال حدثني الأعور الحارث الأعور وكان كذابا واشتهر إذا كذب في كثير من الأحاديث ومع ذلك فلما كان الميزان لعلي فإن الراهرة يقدسونه ويعظمونه حتى ألها بعض المعاصرين تأليفا في ترجمته والرد على الذين ضعفوه، ولكن الجمهور على أنه ضعيف وكتاب وتحقيق أحمد شاكر للمسند لما جاء إلى ترجمته في أول حديث مر به عن علي قال إنه إن فيه كلام كثير تصحيح وتضعيف ونستخير الله تعالى ونقدم من ضعفه ثم أخذ يضعف كل حديث يرويه الحارث عن علي ولكن هذه هذه الصفات صحيحة منطبقه على القرآن فإنه حبل الله فلنذكر في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فسر بأنه القرآن وهو الذكر الحكيم في قوله تعالى من الآيات والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم في قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إلى آخر ما ذكر المؤلف ما جزم بأنه حديث وذلك لانه يعرف ضعفه استدل على هذه الصفات بهذه الايات من الايات ايات سوره طه قول الله تعالى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا شك أن الهجأ هنا هو الكتاب والسنة الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اتبعه هل يضل ولا يشكع والابتباع يراد به التمسك به والعمل به الصحيح العمل الصحيح ومن أعرض عن ذكري يفسر الذكر هنا بأنه ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالدوادع ويفسر الذكر بأنه هو القرآن لأن الله تعالى سماه ذكرا وهي آيات كثيرة كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوني عن القرآن ولأن فيه ذكر تذكر الناس فقوله تعالى وهذا كتاب نزله نزل فيه ذكركم فإن له معيشه ضنكا يعني ضيقة ولو كان في الدنيا في ساعة عيش ونحشره يوم قيامة أعمى قيل إنه عمل حقيقي وحسر بانه اعنى عن حجته ولكن قوله لما حشرتني اعنى قد كنت مغفيرا يدل على انه العمل الحقيقي الذي هو طمس العينين قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها يعني القران اعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى على حد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم ثم ذكر الآيات من سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين السماح نورا يستضاء به ومبينا عذينا واضحة دلالة يهدي به الله من اتبع ربوانه سبل السلام السبل الطرق السوية التي من سار عليها نجا من اتبع ربوانه يعني من قصد رضا الله تعالى هداه الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه الظلمات عن الجهالات والكهريات والنور هو الاسلام ويهديهم إلى صراط مستقيم عن طريق سوي. ثم ذكر الآيات من أول سورة إمراهيم قال إخلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا الكتاب هو القرآن تخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الآرض الصراط هنا هو الطريق السوي وأضافه إلى الله تعالى إلى العزيز الحميد كذلك الآيات من آخر سورة الشورى كذلك أحينا إليك روحا من أمرنا وهو هذا القرآن القرآن والروح ما تحصل به الحياة الحقيقية وقد يطلق على ما تحصل به الحياة المعنوية فالحياه الحقيقية هي الحركة فمثلا كل حي متحرك إذا خرجت روحه فإنه يبقى جسدا لا حركة فيه يقالوا خرجت روحه لا يعني مات وإن كانت قد ثم تعود كما في النوم او نحوه ولكن ها هنا الروح روح معنوية يخصل بها حياة القلوب حياة القلوب حياة معنوية بمعنى انتباه المسلم ومعرفته لما خلق له وحياة قلبه بحيث يعرف ما ينفعه وما يفره يكون ذلك بواسطة تعلمه لهذا القرآن روحا من أمرنا يعني بأمرنا ما كنت تدريم الكتاب يعني قبل أن ينزل إليه ما كان يدريم الكتاب ولا الايمان حتى أنزل الله تعالى عليه هذا الوحي ولكن جعلناه نوراً فسمناه روحاً وسماه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا المشيئة هنا هي المشيئة القدرية يعني من قدر الله تعالى هدايته فإنه يهتدي بهذا النور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية ها هنا هداية الدلالة وإنك لتهدي أي لتدل من اتبعك إلى صراط مستقيم صراط الله الصراط هنا هو الطريق الذي يسار عليه ولكن السير عليه إنما هو بالأعمال ليس بالأقوال صراط بالأعمال وليس صراط يصار عليه بالأقدام ولا بالأقوال فقط بل التطبيق العملي صراط الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وحلقا عبيدا ألا إلى الله تصير الأمور ذكر انه كتب هذه المقدمه مختصره ولا توسع فيها لقد جرى على أن يجعلها مجلدا او اكثر بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد يعني انه املها من قلبه املها من صدره ولم يحتج فيها الى مراجعه كتب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 وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال انس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وعلي عمران جل في أعيننا وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال افلا يتدبرون القرآن وقال افلم يتدبروا القول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 فكيف, بكلا فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد, ولهذا, يعتمد على تفسير ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير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 البحث عن معاني القرآن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم ألهاب القرآن فقد علمهم معانيه وشرحه لهم بيّن لأصحابه معاني القرآن وعلهابه قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم إن عندنا إلك كتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم فهو يتناول هذا وحاذا يتناول المعاني ويتناول الألفاظ ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم فصحى يعرفون القرآن لما جرد نزوله وسماعه لأنه نزل بلغتهم ولأنهم يفهمون اللغة فهما جيدا فلم يكونوا يسالونه عن معنى كل آية بل الآيات الواضحة يعرفون دلالتها ولكن هناك ما يحتاج إلى بيان كالأشياء المجملة فإن الله تعالى أجمل مثلا ذكر الصلاة هي قوله ويقيم الصلاة وذكر بعض أركانها كقوله يا أيها الذين آمنوا كعوا استدوا وكقوله وقوموا لله قانتين ولكن بقيت تفاصيل كثيرة ما ذكرت في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما هو معروف لم يذكر في القرآن عدد الصلوات أنهن خمس ولا عدد ركعات كل صلاة ولا مقدار الركن والواجب ولا الاذكار التي تقال في الصلوات في الركوع والسجود ولا القراءة الواجبة كل ذلك أخذ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الزكاه والصيام والحج وما اشبهها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وكذلك تحملها عنه صحابته رضي الله عنهم وبينوها ايضا لاتباعهم استدل بكلام علي عبد الرحمن السلمي ابو عبد الرحمن هو القارئ المشهور تجدونه مذكرا في المصاحف في آخر كل مصحف يقولون طبع هذا المصحف على ما يوافق روايه حفص بن سليمان الكوهي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد التابعين المشهورين يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عد منهم عثمان وكان من حملة القرآن كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة يعني يبدأ في أول الليل. ويختم في آخرة في ركعة واحدة مما يدل على أن الله سهل عليه القرآن حتى لا يصعب عليه يقول بعض التابعين اني سبرت عثمان ليلة وهو قائم يصلي، فكان يستمره القراءة ثم يسجد ثم يقوم ويستمر في القيام ثم يسجد واذا هي سجدات القران لا يقطع قيامه الا بسجدات القران عبد الله بن مسعود كان ايضا من الحفظه الحفظه للقران يقول ما نزلت ايه إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تصله الإبل ولرحلت إليه وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن عن أربعة عن ابن أم عبد فبدأ به وهو ابن مسعود إلى آخره يقول انهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها لا يتعلمون عشر آيات حفظاً إلا وتعلموا معانيها وما فيها كيف تطبق كيف يكون تطبيقها قالوا هتعلم القران والعلم والعمل جميعا القران يعني لفظه والعلم يعني تعلم معانيه والعمل يعني التطبيق ولهذا كانوا يلقون مدة في حفظ السوره يعني من اهتمامهم بهم انهم يتعلمون الفاظه ومعانيه والعمل به يبقون مدة طويلة في حفظ السورة ولأنهم كانوا يتعلمونه حفظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المصاحف موجودة إنما يملئ عليه إملاء فبعضهم يكتب سورة أو الآيات في صحيفة وربما لا يجدون إلا يكتب في عظام أو نحوها ثم بعد ذلك يكررها حتى يحفظها من ذلك النوع في عامتك ثم يكتب مكانها وهكذا يقول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البكرة وآل عمران جل في أعين هنا يعني عظم قدره إذا حذر هاتين السورتين ومنحوا أربعة أجزاء الأربعة قدره يعني مكانته وذلك لأن في سورة البقره أكثر الاحكام فيها ذكر الحج وفيها ذكر الصيام والنفقات وذكر الطلاق والرجعه وذكر الرضاع وذكر النفقات وما يشبه ذلك وكذلك الان عمران أيضا فيها كثير من القصص ومن الأحكام يقول أكام ابن عمر في حفظ سورة البقرة عدة سنين كلا ثمان سنين يعني في حفظها حفظا قويا وكذلك ايضا في تطبيقها والعمل بها قام هذه المدة يكررها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ايضا انه يقرأ معها غيرها يقرأ معها غيرها من الصور ولكنه لم يتجاوزها حتى أفتنها بهذه هذه يقول وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك ومبارك ليدبر آياته التدبر التعقل وقال أهلا يتدبرون القرآن وقال أهلا يتدبروا القول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها كيف يكون التدبر لا يكون التدبر بدون فهم المعاني تدبر القران بدون فهم لا لا يحصل ولا يمكن فالتدبره وتعلم ألفاظه وتعلم معانيه قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي تتعقلونه وتفهمون معانيه عقل الكلام يتضمن فهمه العقل الحقيقي هو الذي يتضمن فهم معانيه من المعلوم ان كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه سمعت بعض مشائخنا يقول ان حفظ الكلام بدون فهم لمعانيه كالجسد الميت يعني كما لو جاء حملت جسداً ميتاً ليس فيه روح لو حملت مثلاً ساحلة ميتة حملتها على منكبك تعبت ثم لو حملتها على المنكب الثاني قال إلا ما تتعب وترمي بها بخلاف ما إذا فهمت معناه فإنه كالجسد الحي الذي يمشي معك ويعينك ويكلمك فهو معك لا تحمل منه همنا هذا مثال ولا شك أن فهمه فهم المعاني يفيد عمل به فإن الذي لا يفهمه كيف يمكن أن يعرف معاني فاذا كان هذا في مطلق أي في كلام فالقرآن أولا بذلك. والعادة سمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطبي الحساب ولا يستشرحوه وهذا أمر المثال لو أن طبيبا مثلا أعطي كتابا يتعلق بالطب ثم لم يفهمه ولم يدر ما محتواه، فإنه لا, ي... لا بد أن يذهب الى طبيب أعلم منه ويطلب منه إضاحة هذا الكتاب وشرحه له يقول اشرح لي حتى أفهم ما هذا العلاج وكيف وما هذا المسمى هذا الدواء وكيف يستعمل وما أشبه ذلك وكذلك كتاب مثلا في الكتاب الذي لا يعرفه لا يستفيد منه حتى يذهب من هو ويعرف منه ويطلب من كيف احمل هذا الكتاب وأنا لا أستفيد منه ولا أدري ما معنى يطلب من يشرحه كلام الله لا بد أن يكون أولى بالاهتمام فإنه عصمتهم عصمة المسلمين قال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا اي تمسكوا به وبه نجاتهم وسعادتهم يعني نجاتهم من العذاب وسعادتهم في دنياهم وفي اخراهم وبه قيام دينهم ودنياهم يعني امورهم التي يقومون بها بها من الحياه في الدين والدنيا فهمها ومعرفتها يتوقف على معرفه ايات الكتاب ذكر ان ان اذا عبد الصحابه رضي الله عنهم بتفسير القران قليل جدا يعني لعل السبب انهم فهموا معانيه بمجرد نزوله وذلك لانهم قوم فصحى فلم يكونوا يختلفون فيه لم يكونوا يختلفون في ايات القران إلا قليل وهو في التابعين اكثر منه في وذلك لان في التابعين كثير من غير العرب يعني من الموالي دخلوا في الاسلام وعتقوا وتولوا التفسير بالنقل يعني مثلا قريب وعكرمه ومجاهد وعصاه بن ابي رباح هؤلاء من التابعين وهم من الموالي من الله عليهم العلم فكانوا علماء مع انهم ليسوا اصلا من العرب يقول وإن كان في التابعين اكثر من الصحابه فهو ايضا قليل في التابعين بالنسبه الى من بعدهم بالنسبه الى تابع التابعين ومن بعدهم كلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر عصر الصحابة أشرف واجتماعهم وإتلافهم أكثر وعلمهم وبيانهم فيه أكثر يقولون من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة يعني فتلمذوا على الصحابه فلذلك ان كانوا التلاميذ اخذوا عين الصحابه رضي الله عنهم قالوا مجاهد عرضت المصحف على من عباس ثلاثه عربات في بعض ذكرهم ذكرها من كثير التفسير عرض المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات يوقفه عند كل آية وأسأله عنها يعني أخذ التشكير عن ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية وابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل ومن العرب الهصحى ثم له ميزة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالأثر المشهور قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فكان آية في القرآن ذكر ذكر من كثير في أول تفسيره أن ابن عباس فسر مرة سورة النور تفسيرا بليغا لو سمعه الفرس والروم والترك لاسلم يعني من بلاغته وقوته ولهذا قال الثوري الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق العالم المشهور كان له مذهب ولكن أهمله أصحابه لم يدونوا يقول إذا جاءك التسيير عن مجاهد أنه مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس إذا جاءك التسيير عن مجاهد فخص مكاباس ولهذا يعتمد الشافعي والمخالي وغيرهما من اهل العلم على التفسير الذي نقول عن مجاهد يعتمد على تفسيره الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله والمخالع هي المخالع أيضا في كتابه الصحيح يترك شيئا من الاثار وأكثر ما ينقل عن مجاهد وغيره من التابعين. يعتمدون على تفسيره وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره وكذلك المجرير الإمام أحمد ذكر أن له تفسير وأن فيه مئة مئة وعشرون ألف أثر أو حديث وإن كان ما تيسر العثور عليه والمقصود أن التابعين رضي الله رحمهم الله تلقوا التشتير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال تلقأوا التشفير وتلقأوا الحديث عن الصحابة نظير الله عنهم لكن قد لا يوجد اثر عن الصحابة فالتابعون بما أعطاهم الله تعالى من فهم القرآن قد يتكلمون في بعض الآيات بالاستنداط والاستدلال. يستنبط احدهم من هذه الايه كذا او يفسرها بمعنى يفهمها كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال عن الوقائع التي ستقع لهم كثيرا ما يتوقفون فيها وكثير منهم يحتاج الى ان يفكي فيها برايه أو بما ظهر له من عمومات الأدلة إذا لم يجد نصاً فيستنبط الدلالة من حديث أو من أعيى وان لم يجد ذلك مرهوعاً وكذلك أيضاً الآيات يستنبط منها حوائد وأحكام وما أشبه ذلك ثاني ليس كل ما نقل عن السامعين يكون مرويا عن الصحابة بل قد يروى عن السامعين سفهاء فسروا هذا الاستنباط وبالفهم وكذلك ليس كل ما رويا عن السامعين من الأحكام ومن المسائل التي أثوا فيها ليس كله يعتمدون فيه على النقل بل قد لا يجدون في الايات دليلا ولا في الاحاديث فيحتاجون الى الاستنباط والاستدلال فصل والخلاف بين السلف في التفسير قليل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 مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الفسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من اسماء الفسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل الامر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفه التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمه ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطه الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطه الباطنية لا ينكرون اسم هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودين كان مع, دعواه كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم الآخر من صفاته, ويد وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فإذا كان, فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن اعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما, أو ما انزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل الله بالمعنى فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو هو وكلامه وهذا. وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما عنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني آما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفه المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن ما معنى, كون قد علم أنه الله لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي, أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفه هي هذه ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن لقول القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي النبي رواه الترمذي وهو رواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل, الله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره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 فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها ابتدأ في هذا الفصل يذكر ما حدث بين السلف من الاختلاف في التفسير. وانه ليس تفسيرا متضادا يقول الخلاف بين السلف التفسير قليل والمراد بالسلف الصحابه والتابعون وتابع التابعين او اهل القرون الثلاثه المفضله هؤلاء يطلق عليهم السلف والقرن الرابع و ما بعده اذا كانوا صالحين يسمون الخلف وإذا كانوا مخالفين يسمون الخلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات ف يقول ان الخلاف بين السلف رحمهم الله قليل في التفسير وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير يعني وقع خلاف في الاحكام فتجدون بين الخلفيه والمالكيه خلاف في, في الاحكام وكذلك بين المالكيه والشافعيه مع أن الشافعي رحمه الله تلميذ مالك روا عنهم وطأه ومع ذلك خالفه خالفه في اشياء كثيرة اختلفوا الأئمة الاربعه حتى في مسألة واحدة مسألة التسمية في الصلاة الإمام مالك لا يراها جاهرا ولا سرا وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجاهل بها والإمام أحمد يذهب إلى الإصرار بها إلى أنه يسير بها مسألة واحدة أن حصل فيها هذا الاختلاف ولكل دليل واجتهاد كذلك مساله القنوت في صلاه الفجر يرى الشافعية انه يقنت في كل صلاه صبح وانه سنه ويستجل بقوله قوله تعالى وقوموا لله قانتين وذلك لانه ذهب الى ان الصلاه الوسطى هي صلاه الفجر وان الله امر في هذا القنوت وأما الإيمان احمد ذهب الى إلى أنها صلاة العصر استدل باحاديث والخلاف فيها كثير في الصلاه الصلاة الوسفة ولكن يعني مجموعة أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس ولكن. اختلفوا في القنوة في صلاة الصبح مثلا يقول غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد يعني أنه اختلاف تنوع يعني أنها أنواع لا أنها أوداد الضدان هم المتناخيان اللذان لا يمكن الجمع بينهما واما التنوع فهو الذي يمكن الجمع بينهما او يقال هذا نوع وهذا نوع مثل انواع الماكولات يقولون انها اجناس تحت كل جنس انواع فمثلا اذا سمعت بكلمة نوع من التمر يقال له السكري تسال ما هو السكري فيقال تمر وتسال ما هو البرني فيقال تمر ما هو البرحي فيقال تمر وما هو الإبراهيمي الصيحاني العجوة وأشباهها فيقال تمر فأثناء في واحد ولكن لها أنواع فكل واحد يثمنون فهذا اختلاف التنوع عند خلاف خلاف التراد فإن كل منهما غير الآخر فإذا قيل هذا لذيذ الطعم كالتمر قال الآخر بالذيذ الطعم كالسكر قال الآخر بالذيذ الطعم كالعنب فالعنب والسكر والتمر ونحوها متضادة ذكر اختلاف التنوع ثم واختلاف التضاد ذكر ان اختلاف التنوع كاسم الصنفان نقرا الان الصف الاول الصف الثاني نقراه غدا ان شاء الله احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعباره غير عبارة صاحبه يعني كل واحد منهما يفسره بعبارة والمعنى واحد تدل تلك العبارة على المعنى الموجود في المثنى وذلك المعنى غير المعنى الآخر مع اتخاذ المثنى المثنى واحد ولكن كل منهم له معنى يقول تدل على معنى في المثنى غير المعنى الآخر مع استشهاد المثنى بمنزلة الأسماء المتكافئة الأسماء المتكافئة التي هي متقاربه هناك أسماء مترادفة يعني مثنى واحد يعني اذا قلت مثلا هذا انسان هذا رجل هذا بشر هذا شخص فهي اسماء لمثنى واحد مع انها مترادفه يعني بعضها ينوب عن بعض واما المتضاده فاذا قلت مثلا اذا قلت إنسان و اذا قلت حيوان يطلق يطلق على الانسان الحي حيوان وعلى الذهائم فتقول هذا حيوان هذا البعير حيوان وهذه الشاة حيوان وهذا السبع حيوان وهذا الفيل حيوان فهما كلمه حيوان أطلق عليها مع أنها متباينة إنما اجتناعت في صفة واحدة كالحياة فهذا معنى التباين وأن التكافؤ هو التكارب كما في الأسماء مثل التكارب التكافؤ بأسماء السيف ذكر بعض اللغويين أن العرض وضعت للسيح ألف اسم، ألف وضعوا للأسد خمسة مئة سن وضعوا للسعدان مئتي سن وكلما كان الشيء مشهورا عندهم كانت مكانته وشهرته أقوى أن يهتموا به ولكن تلك يسمى الصالب والمهند والمسلول والحسام وما أشبهها مسمن واحد كذلك أيضا أسماء الله تعالى الأسماء الفسنة وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي مسماها واحد ولكن كل اسم يدل على صفة فنبينا صلى الله عليه وسلم له عدة اسماء كل اسم يدل على صفة الله تعالى له الاسماء الحسنى كل اسم يدل على صفة فهي من حيث الذات مترادفه ومن حيث المعاني متكافئه أسماء الله تعالى كلها تدل على مثل من واحد يعني على الذات فليس دعاؤه باسم من أسمائه فسن مضادا لدعائه باسم آخر إذا بعثت الله تعالى يا قدير يا عليم يا جليل يا كريم هل مدعوه واحد وكل اسم يدل على معنى قال تعالى كل ادعو الله او ادعو الرحمن ذكروا ان المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله احيانا يقول يا رحمن ارحمنا فقال محمد يدعي ان الاله واحد وهو مع ذلك يدعو اثنين فانزل الله هذه الايه في سوره الاثر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فالمدعو واحد وكل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الذات يدل على الذات دلاله مطابقه ويذل على الصحة التي تظننها بسم ويسمى على تضمن فالعليم يذل على ذات الله تعالى إذا قلت النهرا هذا تنزيل من العليم الخبير هذا كلام العليم الخبير فإذا سألك انسان من تقول الله سألك آخر من عن العليم فتقول العالم بكل شيء الأول سألك من العليم فقلت الله والثاني سألك عن معناه فقلت المتصف بالعلم فسألني عن معنى كلمه واحده القدير يدل على الذات والقدرة إذا قلت مثلا هذا كلام القدير من القدير الله ما معنى القدير ذو القدره على كل شيء الرحيم يدل على الذات والرحمه اذا قلت مثلا هذا تنزيل من الرحمن الرحيم سألك انسان من الرحمن الرحيم تقول الله ما معنى الرحيم الرحمن تقول واسع الرحمه فكل اسم منها دل على الذات ويسمى دلاله مطابقه ودل على الصله المشتقه منه ويسمى على التضمن ومن انكر دلاله اسماء الله تعالى على صفاته ممن يدعي الظاهر الذين يدعون الظاهر أنهم يأخذون بالظاهر فقولهم من جنس قول غلاة الباطنية القرابطة الباطنية طائحة من غلاة الراهضة يسمون القرانطه نسبه الى رجل يقال له حمدان قرنط وذلك لانه تلقى هذا العلم الذي هو علم الباطل عن احد الدعاه الباطنيه فدعا له في القطيع وما حوله فاعتنكه خلق كثير سمق رامطة وباطنية وهم الذين انتشروا وتمكنوا في أول القرن الرابع وقتل الحجاج في سنة 317 في يوم التروية والناس من مكة في الحرم المكي قتلوا خلقا كثيرا وكلوا الحجر الأسود وبقي عندهم اثنين وعشرين سنة حتى ضعف أمرهم وطلبوا رده فردواه لسنات تسعة وثلاثين و مئة هؤلاء الكراميطه دافنية من أقوالهم يقولون لا يقال الله حي ولا ليس بحي فعال الله عن قوله بل ينفون الردين لا نقول عليم علي. ولا ليس بعليم لا نقول قدير ولا ليس بقدير لا نقول رحيم ولا ليس برحيم فينفون عنه الردين حتى أن ذعواهم أنه الردين المتقابلين اللذين تقابلوا هما تقابل الوجود والعدل تقابل السلبي الايجاد حتى قالوا لا موجود ولا غير موجود وهذا كفر صريح وهم موجودون ما وجد لهم بقى يا اخي كثير من الدول ينفون النقيضين اولئك القرانطع الباطنية لا ينشر من هو علم محرم كالمغمرات وانما ينكرون ما في اسماء الله الحسنى من كتاب الاثبات لا ينكرون الضمائر وانما ينكرون المعاني التي دلت عليها الاسماء فهم ينفون دلاله كل اسم فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعوه الغلو الظاهر وافقاً لغلاف الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بس بذلك فالتوسع رحمه الله بالرد عليهم في كثير من كتبه حتى في المختصرات تعرض ليالك في كما قراتموها هذا يقول المقصود أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته ويدل على ما فلف النفياته ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بالطريق اللزوم فعلى هذا كل اسم من اسماء الله له ثلاث دلالات دلاله على الذات بالمطابقه ودلاله على الصفه المستقاطه منه التضمن ودلالة على بقية الصفات وبقية الاسماء بالالتزام فإذا قلنا مثلا الرحمن الرحمن تدل على الذات اسم من اسماء الله تعالى هذه دلالة مطابقة الرحمن تدل على صنة الرحمة لأنها مشتق من الرحمة فهذه دلالة تضمن يعني أنه يتضمن وصل الله تعالى بالرحمة. كذلك نقول إذا كان رحيما وراحما لزم أن يكون سميعا لزم أن يكون بصيرا لزم أن يكون حيا لزم أن يكون كريما لزم ان يكون غفورا لزم ان يكون جدارا لزم ان يكون قهارا لان الرحمن واسع الرحمه يلزم وجود تلك الكماليات فلا يكون رحيما هو ليس بغني ولا يكون رحيما وليس ليس بسميع هذا يسمى دلاله اللزوم هذا معنى قولي يدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم بين ذلك العلماء في مواضيع كثيرة في كتاب شرح, الط... شرح كواسف الجالية شرح الواسطية لمن سلمان فل... وغيره من الكتب. <تصفيق> انتهى من أثناء الله تعالى يعني باختصار ذكر أثناء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والخاشر والعاقب لكن محمد قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم من احمد عند الاخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم من الماحي هو النبي صلى الله عليه وسلم كذا الخاشر العاقب هذه اسماء هذه مطابقه يعني دلاله على الذات فاذا قيل ما معنى محمد فقيل كثير المحامد او كثير الخصال الحميده سمي به لكثره الخصال الحميدة ما احمد الذي يحمد الله دائما ويهني عليه من الماحي الذي نحى الله تعالى به الشرك ما الحاشر الذي يحشر الناس على عكبه ما العاقب الذي جاء عقب الأنبياء وهو خاتمهم فكل اسم له دلاله على الجات أن الحاشر هو محمد العاقب هو الرسول الحاشر ما معناه الذي يحشر الناس على عقله كذلك أسماء القرآن اذا قيل ما القرآن تقول هذا المكتوب في المصاحف ما معنى القرآن تقول الذي يقرأ ويسلع ما القرآن تقول كتاب الله ما ما معنى القرآن تقول الذي هرّك الله به بين الحق والباقل ما الهدى تقول كتاب الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ما معنى الهدى تقول الذي يهدي الله به من شاء هدايته ما هو ما الشفاه تقول كتاب الله ما معنى الشفاه تقول الذي جعله الله شفاء لما في الصدور ما البيان تقول كتاب الله ما معناه تقول الذي بين الله فيه الأحكام وهكذا فكل اسم له دلاله دلاله مطابقه و دلاله مطابقه و تضمن يقول فاذا كان المقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان يقول من الرحمن قلنا الله ما العزيز الله ما العزيز الرحمن عبرنا عنه بأي اسم كان يعرفوا به وسمى هذا الاسم من الحاشق محمد من العاقب محمد ما المراد بالفرقان هو هو كتاب الله عبرنا باسم من هذا قد يكون ذلك الاسم علما وقد يكون صفة العلم مثل ما قال ابن مالك في الالفيه اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنك فالعلم ما يعلم به عين المسمى يعني كل اثنان يسميه ابواه عندما يولد باسم يختص به فإذا قيل ما اسمك قال اسمي مثلا سعيد اسمي سعد اسمي راشد ولكن هل يدل هذا على أنه متصف بمعنى ذلك الاسم لا يدل فكم من من سمي راشدا وهو من أهل الغواية وكان من نسمي سعدا وليس من أهل السعادة وإنما اسم يعينه يتعين به هذا الاسم يعرف به ذات من هذك الى سعد أو سعيد أو طاهر أو صادق أو راشد وقد يكون فيها كمن يسأل عن قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فيقول في ما ذكره، فلك جوابان أن تقول هو القرآن او هو ما أنزل الله من الكتب فتعين أنه هو هذا القرآن الموجود المصاحف الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة الله إلى المفعول فيقال ذكر الله يعني كلام الله هذا أغيح إلى الفاعل وأما إذا أغيح إلى المفعول فيقال ما يذكره به العباد يعني ذكر الله ما تذكرونه به إذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر من أعرض عن ذكري له تفسيران كما سمعنا من قيل إن المراد من أعرض عن ذكري عن كلامي عن القرآن وقيل من أعرض عن ذكري يعني عن يغافل عن أن يذكرني لن يذكره يذكر الله يذكر بالتسريح التحميل دون عقاب ذلك فإذا كلا بالمعنى الأول كان ما يذكره ما يذكره هو وهو كلامه ما يذكره هو يعني ما يذكره الله هو كلامه وهذا هو المراد في قوله من أعرض عن ذكري يعني عن كلامي هذا هو الصحيح في هذه الآية من سورة من ومن أعرض عن ذكري فسره بعضهم بأنه أعرض عن ذكري يعني نسي يعني ولا يذكرني ولكن الصحيح أن المراد أغافل عن كلامي ذكري يعني ما أذكره لكم يعني ما أتكلم به والدليل على أنه أراد القرآن أنه قال قبل ذلك إما يأتي أنكم مني هدى والهدى هو القرآن فمن اتبع هدائي أي كلامي هلا يضل ولا يحكر هدى هو ما أنزله من هذا الذكر ثم قال بعد ذلك قال ربي لمن حسرتني أعمى وقد فنت بصيرا قال كذلك أتتك آياته هي كلامه فهذا مثال يعني مثال لهذا التفسير أن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري قد يراد به ما أذكر به وقد يقال ما أذكره أنا أي ما أتكلم به ثم يقول المقصود أن يعرف أن الذكر هو كلام الله المنزل أو هو ذكر العباد له إذا قل أعرض عن ذكري يعني نسيني يعني ولم يذكرني أو أعرض عن ذكري يعني عن كلامي ولم يقرأه ونسيه سواء أنت ذكري كتابي أو كلامي أو هداي كان المسنة واحدة من أعرض عن ذكري فسره بعضهم قال من أعرض عن كتابي فسره اخرون من اعرض عن كلامي فسره اخرون من اعرض عن هداي فسره اخرون من اعرض عن بياني يعني عن القران وهل هذه التفاصيل متباينه هي معنى واحد يقول ان كان المقصود السائل نعرفه ما في الاسم من الصفه المصطفى بهي معرفة معنى الاسم الذي لأجله سمي أصفه المختصة به كالرحمن أصفه المختصة به الرحمن والعزيز أصفه المختصة به العزة يقول هل عبد من قدر زائر من على تعيين المسمى تعيين المسمى يعني تشخيص المسمى وتخصيصه فإذا كان يقصد معنى ذلك الاسم ولماذا سمي به مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن ويعرف أنها اسماء الله ولكن يسأل ما معنى القدوس فيقال هل القدوس المقدس يعني المنزه عن النقائص والعيوب؟ ما معنى السلام ويعرف أَنَّهُ الله فيقال السلام الذي يسلم عباده والذي هو سالماً عن كل نَقْصٍ أو عيد ما معنى المؤمن هو المصدق لعباده الصادق في كلامه ومراده ما معنى كونه قدوساً سلاماً مؤمناً ونحو ذلك هذه مقدمه يقول اذا عرف هذا السلف رحمه الله كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه تدل على عينه يعني على عين ذلك الشخص او الشيء وان كان فيه من الصفه في الاسم الاخر يعني كان يقول أحمد هو الحاشق والماخي والحاكد يعني من أحمد؟ أحمد هو الحاشق أحمد هو الذي يحشر الناس على عقله أحمد هو الماخي أحمد هو العاقب أو يقال القدوس هو الغفور والرحيم يعني يذكرنا إثنا من أثناء الله كما يقول القدس هو الله القدس هو الرحمن ما تبقى من مادة لهاب الشريعة تتابعونها في الشريط الثالث